ما أشهدناهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتموا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا